وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ مِنَ السَّمَاءِ صيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كذول يفتنك عن الذي أوحينا إليك لتفر تري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد تَتْرَكُنُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ قَلِيلًا إِذًا لَأَذْقُنَاكَ ضِعْ فَالْحَيَاةُ وَضْعٌ فَنَمَاتِ فَمَا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 منَّتَمَنْ قَدْ أَسْتَلْنَا قَبْلَكَ مِنْهُ سُلْنَا، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ. أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشيء شمس الى وثق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من الليل به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد ان مِنا إِلَّا خَاسِرًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَاأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل کل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر رب ما أوتيت من العلم إلا قليلا ل شئنا لنبن ا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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجير الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأمير بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن حتى آتُنا الذِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنْتُ إلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَنَا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا قل کفا بالله شهیدا بيني و بینکم اینه کان بعباده خبیرا بصيرا ومن یهدی الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ما أواهم جهنم كلما خبطت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا